ثَُّ جَنهُ نُطُفَةَ فيِي قرارٍ مكين ثمَُّ خَلَقنَ نُطُمْفَتَ على قتَ فَخَلَقنَعَ قتَ مُضغتَ فَخَلَقنَ الْ المُضغَنتَ عظَام فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمَ ثمَُّ أَن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 لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالزُّهْنِ وَصِبْغِ الْخِلِّ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا يَتَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطْعَتُمْ بَشَرًا مِنْهُ اسلكم إنكم, انكم اذا الخاسرون ايعيدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هي ايات ايها الذين امنوا ما توعدون ان هي الا الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 قَُّ أَرسَلنَا رُسُنَا تَتْراء كلُ مَ جَاءأَُّ تَ الرَّسُولهَا كَالذَّبُ فَأَتْبعَعن ببععظَو بَعْضَو وَجَعلناهُُم حادث فَبُعدَ لِقَومِ لا يُؤمنِنون قَُّ أَرسَلنا مُوسَ وَأَخَهُهَا رونَ بِآياتنَا وَسُطونٍِ مُبين إِ فِ الرعَعونَ وَملَ فَسْتَكْ بَرُوكَانوا قَوْمًا عَين. فَقالوا أَنُؤمنِنُ لِبَشَوَعن مِثْلنَا وَقَومُهُ مَا لَنَعَابِدونُون فَكََّبُ مَا فَكانُوا مِنَ المُهْلَكين وَلَ قَضِ آتَنَ موسَكِتابَ لَ عََّهُ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 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَبَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حتىتَّ إذَا أَخَذْنَا مَُفم بِالْعَذاَابِ إِذَاهُم يَجَأَرُون لَا تَجِأَرُ اليَون إِكُم مِنا ل تُ صَرون فَدكَانَت آيات تُتْناَا عَلَكُم فَكُتُمْ علىلَ أَعقَابِكُم تَنكِسُون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 وَلَ رَحِناَاهُم وَكَشَفْنَ مَا بِ مِ ظُرَِّّ لَج فِي تُغيَانِي يِعْمَجُون وَلَ قَدِئأَ خَذنون بِالعَذاَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبّم وَماَا يَتَ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 لو مت ن تور بیو گومن این سو نوب انبل علی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 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ كَلِمَتَ عُوَقَالِهَا وَمِن وَرَائِهَا بَرْزَاقٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي صُورٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال کم لبثتم في الأرض عدد سنين